Kutba عليه أنه إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من نضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم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 عمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى